انزي من العرش باسمك يا حادر ورد وانت الولي علي من غير سوره ورث والضاع فك معضله ما ظن ورج والله عصيت مو سنبي انت وسبي نجنح حسين فست ولا العدى يوم الملاقنوا اصان تموسلبي انت وسفينه نوح وشاف دولنا العدا يوم الاملاق نور يعقوب بمسقدعه وانكشف عنا النور الله يعجوه باسمك دعاه يا مال او يا مال هو يا مال يا, مال. يا, مال. يا وانكشف عنا النور الكوثر بيوم ظما كل يحبك وراث لا مال ولا مال نحبك موط ما عدن ولا مال ولا مال نحبك مو طمع دنيا ولا مال علي انت للغايه ولا مال ولا مال بساعه لا ولد ينفع ولا مال ينفعك حب علي حام الحمي صلوات الثانيه باعلى اصواتكم على كيفك لاحق لاحق صلوات صلوات باعلى اصواتكم صلوات صلوات صلوات, صلوات.